يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلمَ لنا إنك أنت علَّم الغيور إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أيةك بروح القدس إذ أيةك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 سبن مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنْ الشَّاهِدِينَ